الحق ازلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونزيرا وقرآن انفرضناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا اخوة الايمان والاسلام وبعض لحظات قليلة نعيش مع ايات من الذكر الحكيم ليتي علينا صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ القاري، الحاج طا النعماني قارئ القرآن الكريم بالنزاع والتليفزيون العربي والمكيم بالفيو فندع لهم بالتوفيق، ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل اللي اللي مشكورة, مشكورة او بلیند شایم و او yeah. وَغُوَالَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَينِ وَغُوَالَ وَالَّذِي الذي خلق من وَالَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصَّرَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشْرًا وَنَذِيرًا إِلَّا و وَمَا أَرْزَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشْرًا وَنَذِيرًا صدق الله العظيم وَمَا رُسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَجْرَوْا <تصفيق> نَذِيرًا وتوكل على الحي <تصفيق> وتوكل على <لا> الحي <تصفيق> الذي لا يموت I'm وتوت جل على الرحمن في ألبه الرحمن وتو تو غلل للحي وتو تو علل و نبیم به آن دیگی و چه دیگی بدون But I'll be here One more! One more. توكل على الخير like in no What is What? that? Yeah, <laughs> I think I think وهو, وهو الذي اللي جعل الليل والمهار سلفة لمن من أراد أن ba و يَنِينُ يَبِثُونَ لِرَبِّهِمْ فَجَزَوْا وَقِيَا وق الله العظيم I'm وَإِذَا انظُرُوا فِيمَا مَنَ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ وَإِذَا الذين ياب متونون لرَم رَبم ب قُ جدرون Muz musa musa, oh والذين والذي إذا والذين لا يدعون من ضعه إلى أن ولا يقتلون من كم ذل لي ولا ينون ولا, يزلون ولا, يزلون ولا سيواي فلدي من إلا من تَعْلَمُ él El... Hogangi na و I'm و ومن, ومن... ومن... ومن... Love What's that What is What that? Is that? والذين, والذين لا يشهدون الظنور والذين لا يشهدون, والذين لا يشهدون long, long, والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذل رياتنا ULAAA! ودق الله العظيم يسألون الإمام علي عن سر الزوني في الدنيا قال النس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يتكن وإلا التي كان قبل الموت يتنيها فإن بناها بخير صاب نسكنه وإن بناها بشرد صاب بانيها وهكذا قتل إيمان والإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة سلام علينا ذلكم العلم القرآني الداعين فضيلة القارئ الشيخ النعماني القارب اتحاد الازعاء والتلفزن العربي والعالم الاسلامي كل, كل المكيم بمدينة الفيوم الفيو. ايها الاخت المسلمون نستمع الى تلاوة قرآنية مباركة, مباركة, مباركة يتلو علينا مباركة لكم العالم القرآني الازعي فضيلة القارب, القارب الحج احمد ابراهيم شعبان القارب ازعى الجمهورية والعالم الاسلامي كل المكيم بمركز مدينة محل الزمناء ندعو الله له بالتوفيق لنا أدعوكم بحسن الاستماع فليتفضل المشكور